وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَأَعْنَابٌ لكم فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنهَا تَأْكُلُونَ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 وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وَإِنْ كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه وَأَوَيْنَاهُمَا وآويناهما إلى ربوة ذات قرار وبعين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 مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يدبروا القول أَمْ جاءهم مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يعرفوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ له منكرون أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ الحق واكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ام تسالهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وَإِنَّكَ لَتَدَعُوْهُمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لناكبون وَلَوْ رَحِمَنَا هُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضَرْرٍ لَلَجْوُ فِي طُغِيَانِهِمْ يعمهون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 قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تعقلون بل قالوا مثلما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون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 قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أَفَلَا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أَفَلَا تتقون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 إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُرْ وَبِّئِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ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 إني جزيفهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم نبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين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 وقل رب اغفر وارحم وَأَنْتَ خير الراحمين